الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجوا لهم من النور إلى الظلمات أولا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 قال بل لبث مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى حمارك ولن جعلك آية لله وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير